وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَتَآرَفُونَ بَيْنَهُمْ قَادِرَ خَاسِرًا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ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 إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعته ولا يستقضمون قل أرأيتم إن آتاكم عذابه بياً أو نهارا ماذا يستعدل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنت به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 له لحق وما أنتم بمعجزة.